keemthal luklul ilmaknoon jazaa bima kainu yarmaloon la yasmعon fiha lagwa wala tafima illa qiila salama salama wa ashabu al yamin ma ashabu yamin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 Inna anshana hunn insha, fajalna hunn abkarah urban atraab, li ashab al yamin, thulat min al awlin, wathulat min al aakhirin.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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ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 "'Aantum أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون?' "'Low نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون "'أفرأيتم النار التي تورون?'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 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ Qasim, تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ yang kudus. يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ yang مِّن tidak ada أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن